أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعاري تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون <سؤال> نافع بشهادتهم عندكم بشهاداتهم حفص بشهاداتهم لا بشهادتهم عندكم ألف دون ألف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 يوم يخرجون من الأجداف فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل, سأل سائل بعذاب واقع قرأت نافع سالة وبأيس فرجوا تخفيف بالسألة سأل سائل بعذاب واقع دعا داعي بعذاب يعني بيطلب طلب طالب أن يأتي العذاب يعني دعا داعن بحصول العذاب بعذاب واقع يدعو بعذاب وهذا العذاب سيقع يعني, يعني مثل الحين تقول إيش أنها أخطأ في هذا السؤال و وورق نفسه لانه دعا بيقى بيقى بيقى بيقى بيقى بيقى أو بالعجاب او بعذاب وهذا العجاب قال واقع يعني سيوقعه الله قال للكافرين ليس له دافع هنا يعني بالنسبه لل... للتفسير به يعني فيها يعني روايات في بعض الروايات انها النعمان بن الحارث تقريبا انه قال يعني بعد ما جمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله الناس في يوم الغدير هو أعلن ولاية أمير المؤمنين ورجع رآه بعد وهذا كان يعني من المسلمين فقاله فسأله قال قال أمرتنا أو يعني كلم النبي قال أمرتنا بالصلاة فصلينا وأمرتنا بالحج والصيام والزكاة ففعلنا ما أمرت الان تريد ان والان يعني لم تكتفي بذلك بل رفعته رفعت أي ابن عمك واردت ان تكون أن يكون عيسى يعني واليا علينا بعده فهذا يعني فهل هذا امر من عندك ام امر من الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذي لا اله الا هو انه امر من الله وهذا ما اعجبه هذا فقال قال اللهم ان كان هذا حقا فامطر علينا حجاره من السماء قال اذا هو صدق انها يعني فامطر علينا حجاره من السماء يشتكي انه اذا ما حصل هذا فيعني في ان هذا اشن هذا كذب قيل هو صدق قال الله هو هو قال اللهم ان كان هذا حقا تمام <تصفيق> قال نعم قال اذا ما حصل يعني إيش يجعلها حجة وينكر هذا الأمر فإيش فأنزل الله قالوا حجر سقطت على هامته ورأسه وخرجت إيش من دبوره وقتله فهذا اللي بيقوله بعضهم بإيش سأل سائلهم بعذاب واقع وكأنه بيقول الله العذاب هو واقع على إيش على من لم إيش يعني على من لا يستقيم لشرع الله أو لا يعمل بشرع الله لأنه يعني الكافر للكافرين سيقع يعني لا يستعجل العذاب رجع يجي عذاب قال قال بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع برجع يجي عذاب يعني, يعني عذاب ليش ما ينتظر قال هو ايش هو عذاب ما في اشكال ولا يمكن ان يدفع عن الاش عن الكافرين او المجرمين للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج هذا العذاب منال من الله الذي قادر على كل شيء من ذي المعارج ذي المعارج يعني المعارج اصل كلمة معارج يعني درج احنا بنسميها معارج الدرجة هذه بنقول لها درجه معارج في عرج الإنسان فيها يعني, بيصعد. يعني مرة بعد مرة ما قال على يعني, يعني هو قاعد يقولون معنى على هو يعني ما بيدافع للكافرين يعني يدافع عن الكافرين لأجل الكافرين قال ما قالنا معنى على وعذاب واقع وخاص يقول الكافرين الكارب. نعم وهذا لا نعلق أيه. يعني. نعم. وهذا العذاب هو للكافرين يعني كائن للكافرين قال من الله ذي المعاري هذا العذاب هو من الله ذي المعاري قلنا أصل هي الدرج يسموها لكن هنا أراد يعني ال ال الطرق إلى إلى السماوات لأن الملائكه بتصعد الى السماء السماء في اي طريق بسمها الله ايش بيقولوا يعرجوا بيعرجوا الى السماء يعني بيصعدوا فسمى كأنه سماها معارج الطريق ولما حد فيها ولو معد فيها درج بيسبر مثل الان الحين بيقولوا مصاعد كهربائيه يسمى مصاعد يعني بيصعدوا فلو ما حد فيها نفس الايش معنى الدرج هذه فيها ترتيب اذا كان المراد بالمعارج يعني الطرق والاي الطرق الى الى السماء نعم قال الا هي قال شيء حقيقه يعني يعني الطرق منها الأهل الملائكة. درجات مثلا في لا هنا هنا يعني بعضهم يقول كذا عنده لكن هنا يشتلنا المعارج ترجع تعرج الملائكة والروح إليه في يومين يعني بتخرج بهذا المعارج مثلا درجات هو لكن إنه اشتيه الآن كأنه طريق طريق للصعود إلى السماء فإذا قال تعرج الملائكة يعني بتسعد في هذا الآيش المعارك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني بات تعرج الروح. قال تعرج الملائكة والروح يعني من ضمنهم وهو آيش جبريل عليه السلام إليه يعني إلى الله والمراد يعني إلى, إلى, إلى المكان الذي تدار فيها شئون الأشر؟ الأرض بنقول لأنه يقولون أن السماء الدنيا يقولون أنه فيها يعني فيها الأوامر يأخذ الملائكة أوامرهم منها فقال إذن بيصعدوا الملائكة ومن بينهم ومن ضمنهم جبريل عليه السلام وكأنه ذكر الحالة يعني تعظيماً لإشاءناه وإستماماً بشأنه كان تعبج الملائكة وارروحوا إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بيصعدوا في يوم. رجل قص جبريل إن سماه خاص في الواقع هو يعني يعني كأن فيه مديه واللاجؤ فيه يعني روح يعني كأنه روح للناس لنا يعني فيه هدايا لنا هو ينزل به هدايا لنا هنا قالت الملائكه الملائكته والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعني بيصعدوا إلى السماء في يوم اليوم احيانا يطلق على لحظة واحيانا يطلق اليوم على الوقت من الفجر إلى المغرب وهذا وضح ان ان في يوم يعني في لحظه قال في يوم كان مقداره ها يعني في وقت اه في وقت في وقت كان مقداره خمسين الف سنه يعني قالوا ايه؟ يعني, ان, يعني ان هذا المسافه هذا الوقت مقداره مقدار هذا الوقت فيه. مقداره بايش؟ يعني بالمسافات مثل ما الآن. اصبح الان يقدر ال تقدر المسافة بالوقت الآن تقدر المسافة بالوقت فقالها مقداره يعني كان المسافة تقال خمسين ألف سنة يعني ايش كان يعني الناس يعني المسافة هذه بيسعدوها لو يعني سارها الإنسان بيجلس خمسين ألف سنة يعني هذا المسافة هذه بتمثلها لنا الله هذه الوقت الذي صعد إيش يصعد الملائكة إلى السماء قال هذه المسافة قدرها لنا يعني كم هي هذا الوقت قالها مقداره خمسين ألف سنة يعني ايش مثل الحين يمشي الناس 50 ألف عام يعني تقريبا باجي ايش اكثر من 350 مليون كيلو على بايمشي في خمسين عام إذا فرضنا أنه بايمشي مثلا 20 كيلو في اليوم وهذا أقل التقدير بايمشي اكثر يعني حوالي 350 حوالي 350 مليون كيلو في هذا المدة إذن كأن في هذا المسافه كأنها هكذا المعارج لا هي مسألة الطرق إلى السماء ذا قال بس ساعة يوم الجيام. نعم يوم عن خلاص تمام هو سامة. هم في صح في جلوس الظاهر وكذا نعم يعني بيسعدوا في يوم القيامة هذه مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف في القيامة فلو... عن أمير المؤمنين عند ألف سنة من إذا عندك حد يصعد يعني مسافة صح؟, لا صح صح يعني ب يعني بقى آيات. بيقول بتسعد الم... يعني, أيش. يعني بتسعد في يوم مقداره ألف سنة كان المسافة بين هذه بي إيه في الدنيا. في الدنيا إيه المسافة يعني هذه الدنيا بي يطلعوا وينزلوا قال حتى بعض بيقول يطلع وينزل في يوم مقدار إيش ألف سنة عند الناس يعني خلي هذه بالمسافة هنا صح في الوعد يعني الظاهر إنه بيسعدوا في يوم يعني بلا قال بيسعدوا يوم الجمعة بس ويوم الجمعة برجع يعني هذا الكلام بعد زي قال ترى يقول الملائكة تروحوا إلى بعده صعدوا إلى الله يعني إلى إيش إلى السماء في إيش في يوم بقدره خمسين ألف سنة. اليوم بيجو طويل، ما هو مثل أي أيامكم في الدنيا. يعني بيجو مثل أيامكم في الدنيا بيجو مثل خمسين ألف سنة بيجيستمر. هو ذي بيقولوا يوم القيامة. يعني يعني بعد ما حشر الناس يستمر الأش. الوقت خمسين ألف سنة. الذي حشر الناس فيه. قال هذا إذن هذا اليوم إذن يوم القيامة. فلذا قال إن قاله قاله قال قال فصبر صبرا جميلا إذن اصبر عليهم ولو استعجل العذاب. إنهم يرونه بعيدا، هم بيروا هذا اليوم، أذ ذكره، إنه يعني ان خمسين ألف سنة. قلنا إذا الأفضل نفسر كذا إنه إنه هذا اليوم يعني يوم القيامه ونبي يكون طويل من طوله في الايام يعني ما عنده هذا اليوم يعني مدته يعني في الحياة الدنيا خمسين ألف سنة، يعني مثل سنة في الدنيا، هذا يوم القيامة. فقال. بيارجفني هذا اليوم بس ما قال ما حد كم بيجعده ولا خلي مسألة صح. قالنا بيجور معركة أخير يعني ما قلت سبعة الملاك؟ سبعة تقريباً. يعني إن الله يعني إن الله شتاء برجع إيش يوم ال يعني إنه برجع من الله ذي المعارج يعني إن الملائكة برجع يسعدوا يوم القيامة يجي ينزلوا ينظموا الإيش ينظم الأمور في هذا الإيش في هذا اليوم هذه بيكون طوله خمسين ألف سنة. ربما إنه يعني ب يعني بريحصل بعد ما هو ما والله يعني تصوير إن ما هذه الأمور تجدد ومستمر من الملائكة لا لا ما بلا يصع كان يصعدوا مرة لا يتجدد لا ظهر إنه يبغى يصعدوا مرة ويجيهم الأوامر وينزل ويحسب الناس يعني في عند ما تقوم كأنه قال عند ما تقوم القيامة ويجي يوم الحشر يستمر الناس فيه خمسين ألف سنة يعني الحساب يستمر خمسين ألف سنة بعد يصعدوا الملائكة إلى الله ليأخذوا إيش يعني للتعليمات يعني يجي كيف يديره الأرض المحشر كان يقول قال إذن قال إيش فاصبر صبرا إنهم يرونه بعيدا هذا اليوم هذه قال مقدارها خمسين ألف سنة اليوم هذا الطويل قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبة كان معنى يرونه بعيدا يعني يرونه مستحيل ما هو مسألة الوقت أحيانا يقول يعني أحيانا نعبر بالبعد عن عن, عن الاستحالة الحين يقول واحد قال فلان انها يعني قفز مسافه 20 متر قال قالوا بعيد ذا عندك الكلام بعيد وش يعني بعيد يعني ما ممكن هو ممكن والله بعيد يعني ما هو ممكن بس العباره بكلمه بعيد, لا لا لا بعيد, يعني يعني في بعيد ما ممكن ما لا مستحيل قريب لا مستحيل لا كان ما كان كذا بنقول بعيد يعني ان يعني يعني إنه احتمال ضعيف تمام احتمال ضعيف ولا مستحيل أحيانًا نقول من بعيد يعني مستحيل فإذا انهم يرونه بعيدا يعني بيقولوا ما هو إيش ما هو حاصل إذا لا لن يحصل معناه يرونه بعيدا ما هو مثلا إن ان الوقت بيجي بعد مد مدة طويلة لأنه ما بيؤمنوا باليوم هذا واضح؟ إذا يرونه بعيدا يرونه مستحيل ونراه قريبة يعني برا ممكن يعني عادي يعني ونراه واقع نراه واقع يعني محبنا نراه واقع ونراه قريبا يعني نراه واقع عن دم أي مثلا يعني زمني ونراه قريبا يعني الأمر قريب يعني عادي ويعني على الله في ذن ونراه قريبا يوم تكون يعني كأنه ونراه واقع عن هذا اليوم هذا الشيء يعني اليوم يوم مثلا يوم ما تكون السماء كمل يعني بيجع يوم تكون السماء كمل أين غير الله حول الأشي السماوات والأرض. السماء تتغير بعد ما كانت فيها قال فيها شدة تتحول إلى ايش تقطع والذوب وتصبح مثل الزيت. الزيت ال... المذاب. يعني ذي يعني ل... للنار. هذا ال... هذا المهل. قال. الجسيل. إيش؟ يعني السماء كل هذا هذه قال قوية وشديدة. قال تسنة تسنة. تصبح قال ايش تزديث. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالأهل يعني بيقول مش برجع يحصل هذا الاحداث قال برجع ما يحصل حين يحصل هذا الأشياء وتكون الجبال كالأهل مثل الصوف تب الطائر حين يرجع مثلا حرك الله الأرض في حركة قوية ولا وتايش الجبال تتناك وقالت الصادم وأصبحت قارة الصادم لما تصبح مثل التراب ورجع يق بالطائر الجبال كلها يقدم مقبلين الجبال غباري بيطير، يعني هذا مثل إيش؟ قال مثل الصوف. العين هو الصوف. تكون الجبال وكالعين يعني غريه خفيفة مع ذاك. إيه، يعني الجبل الجبال بس بستخدم ببعضها وتاج وتتك وتتحول إلى إلى ثروات بل إلى حتى غبار، وبارو بيطير. فجاء قال يعني كأنها أول قطع غبار بينها ثروات مثل الإيش؟ جبدي خفيفة معتها في هذيك القوة والصلابة. قال قديم مثل الان, الان هو الصوف هذه الوجوه خفيف جدا قال وتكون جبالك الان ولا يساله حميم حميمه في هذا اليوم ما عدا حد يعني انت, انت يعني المجرم ما هو سائل صديقه لا يساله حميم حميمة يعني لا يساله صديق صديقه الحميم يعني هذه بين علاقه حلق اما الزوج يعني يعني بينهم علاقة اش وموده لا ولا يسأله حميم حميمة يعني ما عاد بيسأل يعني الإنسان ما عاد بيسأل قريبه كأنه القريب الحميم القريب الذي هو مقرب لك الذي بتوده إلا سأل ما يعني يعني ما هنافع بس ما هنافع لا بس ما هنافع ولا لماذا قال يعني ما عاد حد سأل لا حد يشترى الأمر مهول وشديد فيه ما يعني, يعني ما يخ يعني ما عاد فكر الفلان ولا يعني قال صاحبك ترأى أخوك ترأى أمك ترأى أبوك. ولا سألهم لأنك مدهوش يعني حالة, حالة فضيعة يعني فقال ولا حميم الحميمة يبصرونهم قال برجع يبصرونهم. يعني الله بيبصر الإنسان اقاربه ولكن ولا عد هذا معنى يبصرونهم يعني أي يعني, يعني هم الناس وكل اصدقائهم لكن ما عدا حد متكلم مع احد ولا عدا حد قال وشبه ولا وش الله ولا كيف ولا من شدة هذا الموقف والاندهاش من هذا الاجر يعني يعني الاحداث هذه بتحصل قال ويبصرونهم اذا يبصرونهم يعني يجعلون يعني يجعلهم الله يبصرونهم يعني يجعل الله كل انسان يبصر اقاربه واضح يعني يجعل الله الحميم يرى احماؤه او اقاربه إذن ولا يسألوا حميم حميمة يبصرونهم يود المجرم بيرجع قال بايش بيجون في خوف يعني حتى ان العافي يود لو يفتدي من عذابه يومئذ ببنه يعني لو يفتدي من هذا العذاب يعني لأنه بيرجع يعرف بيتيقن بالعذاب ويتمنى أنه يفتدي بأولاده أبناءه كان يدخلوا اج ويسلم هذا يعني ما عاد ما عادها مثلها مثل الدنيا يضحي واحد من اجل اولاده هنا قال له بيراه ينسي يعني فارذه وموقف شديد جدا حتى ايش حتى ان الانسان يعني يعني مستعد يضحي في ولا يحصل ولا يعذبه قال يود يعني يتمنى يود المجرم لو يفتدي حتى قال المجرم وقلنا لكم المجرم يعني اذير يرتكب الاثم ما هو الاثم ما معنى ما يعني معنى الكافر اي بيقول جره ما كذا يعني كسب على الذي اكتسب الاسم الاسم يعني يود العاصي كانه قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنه بده انه يفتدي من هذا العذاب له اولاده وصاحبته وزوجته هو واخيه يعني واخواته يعني يتمنى انهم يعذبهم بدله ويسلم ايش قال وصاحبته وأخيه يعني ذكر أقرب الناس إليه أذيبيوا أن الإنسان بيحبهم ويودهم ويرحيهم من اجلهم قال ما يوم, يوم القيامة خلاص يعني بيتمنى يتمنى أنهم يروحوا كلهم ما هم بالله واحد يتمنى أنهم يروحوا كلهم ويسلم أنهم يعذبهم كلهم هو ويسلم يعني يفتدي بهم يعني يجعلهم فدية له يعني يسلم من العذاب مقابل أنه يأخذوا هؤلاء فقال وصاحبته واخيه وفصيلته تبعوا قال الفصيله يعني الاسره اسرتها وعائلته يعني كان الفصيله جسم من من القبيله يعني يعني ايش فصيلته يعني حتى الاسره الذي تاويه وكان بيعيش بينها ويهتموا به كان حتى وهذه يعني كل من حوله وبعضهم يعني والامام الهادي فسر الفصيله بالام لان هذه بتفصل يعني يعني بت ايش ايه لكن حين يقول فصيلته يعني كانها يدي ايش يدي فصيلة، فلذا بيقولوا هي يعني في يعني العرب في اللغة الفصيلة هي جزء من القبيلة يعني هذا جزء وفصيلته التي تؤوي يعني حتى أسرة كلها بايف تديهم، والجارب يعني أبناء عمه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض يم يعني حتى قال كل من في الأرض بالدم والد سهل يروح يتعذبوا وإيش ودي من شدة حول هذا اليوم لان الانسان في الدنيا يضحي لاجل الناس يفحل للاجابه لكن إذا يعني قال ما في يوم القيامه حين يرى الانسان الضر ويدرك هذا يعني الشدة تلك الشده قال مستعد بيتمنى ان يشلوا كل حتى كل من في الارض ياخذهم ويتعذبوا اش وهو يسلم يفتدي بهم يعني يعلم دياله هو اجي يجيب من العذاب قال إذن وفاسيرته التي تؤيه ومن في الارض جميعا ثم ينجي هنا قلنا ثم ينجي يعني يفتدي يود لو يفتدي كل هؤلاء ثم ايش ينجي ثم هؤلاء كان قال ثم والله ثم ينجي لكذا نعم لو يود لو يفتدي بهؤلاء كلهم ثم ينجي الافتداء نعم يعني يتمنى يفتدي كل من في الارض ثم ينجي هذا الافتداء ويتمنى أنه إيش إنه ينجي هذا الافتداء كلا هذا الجواب كلا هذا يعني بيقولوا ردع وزجر يعني فيها بهانه للشخص ويسكته ويعني لعد كل يعني إيش ما هو ممكن كلا لا يمكن إيش الفداء كلا إنها رضا ما مهلة هذا قال إنها يعني إن هذه الأشياء النار رضا نزاعه للشواء يعني يعني شديده الالتهاب نزاعه للشواء يعني انها نزاعه للشواه ببعض الفاسره الشواء بانها جلدة الراس سماها شواء فروة الراس قال تندحب كانها بقوه معنى النزع يعني تاخذها بقوه هذا من شده هذا الاشي يعني حراره هذه النار نزاعه اذا قلنا نزاعه على قرات نافع فيه كان خبر ثاني إنها لظى انها نزاعه وإذا قرأناها على قراءة حفص نزاعة باتكون ان إنها لبا حاركونها نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى يعني ما يمكن أحد يفر منها بات اي تلحق تدرك من أدبر وتولى لا لا من أدبر تدعو من أدبر عن أيه يعني تأخذ أو يعني يدخلها من أدبر عن الحق وتولى رفض عن الانجاد للحق هذه يدبر في الدنيا أدبر يعني ترك الأجر ترك الذكر ولا أرض يسمع من أدبر وتولى يعني كأنه ترك الذكر وأج مشى وأعرض ولا أرض ياجي يعمل بشيء. تدعي له يومنا في أج يعني برجع تدعيه يكون أج من حظها في أج في جنة. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أدي قال بيدبر يعني بيذهب ما بيستمع إلى ايه إلى الذكر ولا بيستفيد منه ولا بيعمل به. هذا أدبر وتولى. وجمع فأوعاء يهم أن يجمع المال ويخزنه جمع واضح جمع المال فأوعى يعني فوضعه في وعاء أوعى معنى وضعه في وعاء يعني ذي بأيش يعني ذي الأذى يعتبر وتولى وجمع الأموال فأيش فكان ذهاء ولم أيش ولم يخرج شيء من أيش من الذي يلزم عليه يعني ذي في طمع للدنيا ولا بيبال ولا يسمع للشرع ولا يبال وجمع فأوعاء إن الإنسان خلق لوعة، ها قال هكذا الإنسان، في الواقع إن أصل الإنسان هكذا، الإنسان خلق لوع، يعني إيش معناه هلوع؟ قال هو ذا فسره إذا مسأوا الشر جزوع وإذا مسأوا الخير منوع، يعني إذا أصاب خير خلاص ما يشتل إلا واحدة، يعني يشتيا يأخذ الأشياء ويتم يعني له الحالة، هذا الإنسان هذا هذا إذا مسأوا الخير منوع. وإذا ما سهو شر يسخط ولا يصبر ولا يرضى بما يحصل له فقال هذا جماعة قال هذا الهلوع الإنسان إذن كأن هذه صفة في كل إنسان يعني ما يعني أنها يعني غريضة في الإنسان أن الإنسان بيخلق هكذا إن الإنسان خلق يعني خلق الله هكذا يعني خلق الله هكذا إذا حصل على مال يشتيه النهي ويتمسك بين حاله ولا يعطيه حاج هذا يعني انانيه يقول يشتهي مثل المال ويشتهي به وي ولا يشتيه يخرج من شيء الشيء يجعل الفالحه فقط واذا ما يعني واذا او شيء يشكي ولا يرضى يصبر ولا يرضى تنع ولا يرضى يسمع هذا قال يعني بيتحسر يعني هذا فالراجع قال عندنا في كل انسان يقول ان الانسان خلق اذا ما بلا مساله كان الانسان يعني لكن بهناس بيقوم هذا الشيء يعني أذيعي يخرج مال يعني عندك الماء رغبة هني يخليه له لا رغبة كبيرة فالله خلق الله خلقه هكذا إنه في رغبة إنه يمسك الأموال كلها له ولا يعطي أحد ولا يساعد أحد وفي يعني فكر الله أن الإنسان هكذا كان الشيء في طبيعته لكن الله جعله عقل يميز إنه المفروض إنه لا يفعل هذا لا يسمع ليش لهذا الرغبة يعني يقاومه بحيث إن إذا جاء يعني لا عذر ضال نفسه إنه لا يخرج يخرج ولو في نفسه كذا يعني ولو في الواقع يعني برغبته اللي بقال هالمال إذاً لا يعني إذا نفهم المفروض إن الإنسان يكون إذا رغباته ما هو مبلغ إيش يعني إذا جاء هو مع يعني تخيل إن فلان ما هو إن في كيف يرتاح يسبر هذا العمل لا أصل الإنسان هكذا يرغب إنه يحصل على الخير ولا يذهب يمنعه عن الناس. لكن الإنسان العاقل بيعرف أنه باجي يوم يعني هذا, يعني هذا ما هو الله مدة كثيرة وتنتهي وبايجي له أجر كبير إذا خرج منه في يتغلب على هذا الأمر ويخرج ويعطي ويزيد في هذا الأمر ها كذلك إذن إذن الإنسان يكون في هذا الألخف لكن يعني خلق الله فهم عذيب بيسمع نفسه مثلا بيراب في رغبة جمع المال ولا أعطي ويستمر على هذا قال هذا ايش يعني برجع يكون من أصحاب جهنم يعني ما يرضى بأحد حتى لو قد أمرها الشرع لو أمرها الله لشدة رغبة السلمات ولا يرضى ايش بما هو عليه ولا يصبر بأيش على ما هو عليه بل يجزع ويسخط ويثخط فهذا قال يكون ايش يعني يكون من أصحاب ايش جهنم إذا تدعو من أدبر ولا وجمع فأوعى بسر جمع فأوعى لأيش لأنها في كان فيه طبع هذا الشيء ان يشل شيء ويستأثر به ان الانسان خلق له عاقل اذا مسه الشر جزع واذا مسه الخير منعاء اذا الانسان كأن خلق الله في هذه الرغبة في جمع المال والاستئثار به فقال الله المفروض إن كل انسان ان يقاوم رغبته لانه لانه عارف يعني يحكم عقله ويدري ان كل ما يعني قاوم رغبته ويعطي وينفق في يعني لله وهو لأنها لانه زي على أجر كبير عند الله ولا بولا مع رغبة؟ قال إلا المصلين قال إلا المصلين فأن إحنا رجعنا إما يجي الكلام يستثني الآن من من أول الأشيء حين قال كيف مني؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمًا بس بس يمكنها من هذا ولا نقول أيه؟ لا يرونه بعيدا. حين قال يرونه بعيدا. قال حين قال من البداية كان بيتكلم من ال يعني الم قال إنهم يرونه بعيدا وأنا راه قريبة. إلا المصلين فلا ما بيروه بعيد. يعني بيرون الأمر واقع ويتحقق وأن يوم الجمعة أمر. ها؟ منهم نراه ومن عندنا عنه من راه قريبة. شوف. إلا المصلين؟ لا عن الناس. على إنهم يرونه لك قال يقول من أكافرين أكافرين أكافرين ان يقول لك ان يقول لك ان إذا هنا هناك يعني لك ان يقول لك ان ورجع لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ما يقول ان يقول ما بي يقول لك ان يقول ان ان ان إذا إذا إلا المصلين فما بينقادوا الرغباتم ولا يسمعوا الرغباتم بل بيجا ومو رغباتم ويأثروا إيش ما إيش ما أراد يعني ما أراد الله ويعملوا ما أراد الله يعني حاجة ها قال إذا مستشار قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم قال إلا المصلين ذبيح دائما يحافظون على صلواتهم لأن هذولا أذي إيش في في الواقع يعني مؤمنين بالله وخايفين فلذا إيش ما بتركوا إيش على الصلوات نهائيا يحافظ عليها قال الذين هم على صلاتهم دائما يعني أما الذي يفعل يتركها أحيانا وأحيانا يتصليف ما ينافع فالواضح هو ما أي مثل هذا الشخص معني ما ببالي ولا عنده إيمان صدق بالآخرة لكن المؤمن دي عنده إيمان بالآخرة وخايف من ربي يحافظ دائما على صلاته فقال الذين هم على صلاتهم دائما يعني ما يخلي أيش أي فرد والذين في أموالهم حق المعلم يعني بالنسبة للماله بيجعل في شيء حق يعني كان ما هو له يعني بيبني على هذا الاساس ان هذا المال ما هو كله له في شيء جزء من المال هو اج يعني كانه ليس له انما هو ايش قال للسائل والمحروم لمن اج سال ولمن ولمن لا يسأل يعني كان للسائل الذي بيجي يسال يعني المحتاج الذي بيجي يسأل وكذلك المحتاج الذي يتعفف ولا يسال فيه أيش بيجعل في ماله جزء له يعني بيدري انه اذا جاء سائل ولا ولا انه اذا رأى شخص وعرف انه محروم يعني انه ما معيه مال ولكنه يتعفف ما بيسأل بس بالسائل وبمتعفف ولكنه محروم يعني بيظهر ان ماه في حاجة احد ولاه في حاجة شي وفي الواقع محروم ما معيه شيء فقال ها اذا المؤمن اذي ايش قال بيعطي اذي يسأل ويعطي اذيه محروم لا ما هو يحل من أي سؤال. لا اشتبي يعني ما هو يعني ما هو من يعني الناس ذي ما يعطي الذي سألوا بس. بيعطي سواء سائل ولا محروم يعني بعضهم ما يعطي الذي سألهم ويقصر في هذا وهو ما هو مناسب. يبقى الناس محتاجين ولا ي ولا يحاول يدري. يحاول إنها المفروض إن المفروض انه يعني حتى المحروم اكثر وفي نفس الوقت ما هو أج ما بيرفض إنه ما يعطي احد من السائلين لأن قد يجي بكثير من السائلين جن في حاجة. ما فقال إذا المؤمن قال بيجو في مال حق يعني بيجعل فيه شيء جزء المفروض انه يعطيه لأشي. لمن سأل ولمن لا يسأل عندما يعني اذا عرف انه في حاجة او يعني ادرك انه ايش في حاجة الى هذا المالح ماذا يقول معلوم يعني بيجو جزء هناك مهما بلا بعض من ذلك الساحة لا كان لا يدري قال الله اشتين الحق معلومة يعني كان نقضو شيء ده ده. إيه والله قدر من عند الله يعني شيء شيئن... إنها. إما هذه الزكاة في دوام ولكن عند مستوى وغيرها. صح ما هو صح بيقولوا بفسرها بالزكاة بيقولوا حق معلوم ويجدو مرجحنا أنفسرها بالزكاة حين قلنا محدد إذا حق معلوم هذا الزكاة ولذا قال بيعت السال ويعت المحروم معنا أن ما يوجد لأحد من يسأل الزكاة. كيف؟ إلا يزيد أعمال. قالت في أموال. قالوا قال في أموالهم حقهم معلوم للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين قالوا وذين بيوم الجزاء والذين هم من عذاب ربهم مشيقون والذين يكونون خائفين من عذاب الله مع أنهم حافظوا على الصلاة ويداموا على الصلاة ويخرجوا الواجبات مع ذلك فيهم خاف من ربهم ما, ما بيصلوا إلى حالة إنهم يطمأنوا إلى إيمانهم حتى قال المفروض من كل إنسان يعني بعض يعني كل إنسان يبقى في حالة الخوف ما بشيء ان نقول خلاص قبل نعمل ما أوجب الله ونترك ما حرم الله علينا ولا علينا خوف ولا نخاف ولا شيء لا المؤمن ما بيكون هكذا بيكون حتى حين يمتثل كل ما أمر الله به يعني يجادو على الصلاه وفي كل الواجبات وفي نفس الوقت هذا خائف لا يغلط في هكذا ولا يجي مع قبل منه هكذا ولا يجي يكثر في كذا كان يعني الله يريد من مننا هذا الشيء حتى فر اذا كان يعني اما العظام بيو خوف كدي وهو يعني مو في تقوى يعني متدين إلى بعد الحدود فالله اراد ان يكون المؤمن هكذا دائما في خوف كانه الخوف الخوف الواقع بيجعل الانسان إيه؟ يركز ويحافظ الانسان الذي ما في خوف باي باي باي يتعرض لكثير من المهالك ولا ما عاد اي ما بينتبه لكن اذا واحد في حذر وخوف وافل مستمر هذا الإنسان بيه بيتلم وينجا؟ فقال هذا ولا أشر يعني أذين بيكونوا أصحاب الجنة قال إذا الذين هم من عذاب ربهم مش فيكونوا يكون خايفين من عذاب الله إن عذاب ربهم غير مامون ما بيؤمنوا إذا المفروض على المؤمن يعني المفروض إن المؤمن ما يؤمن إيش من عذاب الله يوفي خاف حتى ولو بيفعل كل ما إيش كل ما يستطيع هذي في خوف لا يكون هناك تكسير وأيضاً في رجاء أن الله بيدخل الجنة يعني يجمع بين الأمرين يعني إذا لا يعني مسألة أن الإنسان يطمأن ولا يخاف ولا شيء هذا هذا غلط قال يعني بس كيف قلنا لكم هذا ولا الكبار وال يعني العظماء والعلماء ولا إما فيهم خوف شديد فيني إحنا ما فينا خوف ولا نبالي يعني إنها غلط كبير إن خطا مننا كبير المفروض أن الإنسان يعني احنا يعني ايش يعني غفلنا زيادة حين يجرخ الانسان انه يجسر وفي نفس الوقت ما بيخاف فقدي غفلة كبيرة يعني يجدوا ايش يعني في خطر عظيم فالمفروض اذا ان يكون المؤمن خايفا من ايش من عذاب الله مش فجم منه ان عذاب ربهم غير مأمون يعني ما مأمون ما مأمون يعني ما يستطيع الانسان يقطع بهذا الامر والذين هم لفروجهم حافظون قال والذين هم ايش حافظ على فروجهم يعني ما يمكن يرتكبوا الفاحشه ولا يعصي يعني يعني يعني, يعني لا ايش والذين هم لفروجهم يعني فروجهم ما يمكن الا في المكان الحلال الذي الله فقال الا على ازواجهم لا ما يمكن ايش يعملوا بها فروجهم الا في, ايش في ما الله ما يمكن استخدامها إلا فيما احل الله، فقال حافظ لا يعني ما يستعملوها إلا, إلا على أزواجهم أو مملكة إيمانهم. هذا ذي أجر الله. الأزواج الزوجات ومملكة إيمانهم يعني لا شيء لإما. الله احل لهم أجر للمعرف. فإنهم غير ملومين ما فيها لا ما لهم لهم. يعني أما في غيرهم فالواقع انهم إنهم ملوم حتى عند الناس ملوم عند الناس وملوم عند الله وبيكون إيه بايخرج يعني من أهل الحق ومن أهل الجنة. إلا على أدواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك هذا يعني ما يكتفي بأيه ما أحلى الله له فأولئك هم العادون هذا عدا, عدا وتعدى وتجاوز ما لهم تجاوز الذي له تجاوز الحق الذي له هذا قال هذا ينظر إلى غير هذا يعني يفكر ولا يرتكب غير يعني في غير ما أحلى الله له قال فأولئك هم العادون ابتغى يعني ما قال فعله نعم فمن ابتغى الظاهر أنه يعني الذي أراد هنا ما اسلته فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون هم متعدي في الواقع حين يحاول يعني ولا لم لا يرغب في اي شيء في شيء غير حلال فقدوم متعدي يعني يحاول باجئ فيها مبالغه يعني نقول فمن ابتغى وراء ذلك ذي ابتغي فقدوم متعدي فإذا ارتكب يعني باجده جريمه كبيرة هذه حتى يبتغي يعني يعني أنه يفعل يعني هذا المعصية فهو قال متعدد المفروض أنك يجد يعني تلتزم ولا تفعل إلا أي فيما حل الله لك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون أيضا من صفاتهم هذا يعني أصحاب الجنة هذيب السلام من العذاب قال الذين هم لأماناتهم راعون ولعهدهم راعون يعني إذا به أمانة حط وضعت عند شخص، بيراعيها ويحافظ عليها ولا ولا يستعملها ولا يقصر فيها، وكذلك إذا عاهد شخص على شيء، فبيجي يحافظ على العهد، ما يمكن يتخلف عن عهده، هذا في الأصل هو في هذه الأشياء، لكن بيقولوا أيضاً بيسفن حملها كل شيء، الأمانة في الواقع حتى بيقولوا برجاء يقولوا حتى كل ما أمر الله به في الواقع أنها أمانة علينا إن نحن, نحن نفعله. و وكذلك إن إحنا كأنقبين عهد وبين الله إن إحنا نطبق إن إحنا إذا يعني ننفذ كل ما أمر الله لكن الضارق ذو ذي الأمانة إذن إذا إذا حفر الإنسان إذا أمنك شخص وضع عندك أمانة فقال هذا ربي حافظه عليها أتحاب الجنة وإذا عهدوا على فعل فهؤلاء قال أيضا أيه هذا أتحاب الجنة بأي بي حافظوا على هذا العهد يعني بيطبقوا بينفذوا فلما أي عهد, عهد الإنسان لا شيء إذا فيها لا يرضى الله يعني هو الله يعني منه مثله لك كان به توثيق كان فيه بالعهد فما يجو توثيق ولا ايمان ولا نهار قال إلا لا على أدواء أدو... والذين هم بأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم بشهاداتهم قائما إذا, أش... إذا... إذا كانت عليهم شهادة فيقوم يقوم فيثبت عليها ما يمكن أيه يغير فيها ولا يمكن أيه يحرف فيها يعني بيأدى الشهادة ما هو ساكت ولا ساكت عن الشهادة يعني ذا طلب واجب عليه يأدى الشهادة إذا حصل على موقف وشاهد شيء ورجع طلبه أن يأتي أثناء يعني المخاصمة واجب عليه يعني يأدى الشهادة يقوم بالشهادة فقال له والذين هم بشهاداتهم قائمون بيقوموا بها بيثبتوا عليها ولا بغير شيء هذا قال صفات المؤمن والذين هم بشهادتهم ولا بشهادته سبع يعني هنا فع شهادته ها ما اكتبش هذا في ناس حافظ شهادته تمام ها قال والذين على صلاتهم محافظون بسر الرجاع الى الصلاه يعني كانه بدا بها وختم بها لان لها اهميه كبيره هذه بيحافظ على الصلاه واصل والذين على صلواتهم يحافظون بيحافظ عليها حتى قال قال ايش قال الامام الهادي ويحفظ اوقاتها ويعرف اوقاتها ويحاول يصلي اديا في اوقاتها فقال هؤلاء هم ايش هؤلاء ذي قال اي باي يكون يعني باي الله و هذي يعني وهو هؤلاء يعني اللي في هذه الصفات ما عاد بتغلبها الدنيا ولا عد بيغلبها الهواء ولا ايش الطمع في المال ولا الرغبة في المال بيتغلب عليها بكل سهولة ايش فرح عند الاول شيء على صلاتهم دائمون و ضرهم على صلاتهم حاتمون يعني ربما انهم بلا مسألة يعني يكرر هذا تأكيد على ذلك قلنا هو يعني إيداهم عليها ما يترك شيء ويحافظ عليها يعني كأنه يهتم بوقتها يعني متضلباتها يمكن <تصفيق> <تصفيق> مثل قال أولئك ها ولا قال إلا هؤلاء أولئك في جنات مكرمون بيكونوا في جنات مكرمون يعني معززون يعني يعني يعطوا كل يعني, يعني, يعني, يعني كل ما يريدون فما للذين كفروا قبلك المهطئين يعني كأنه قال فما بل يعني هؤلاء يعني الإنكار كان بيعتو إلى النبي كما بدأ النبي يقرأ القرآن بيسرعوا إليه والجلاش ويتوزعوا وقال ناس يجي على اليمين وناس على الشمال يعني كأنهم قال يعني يتوزعوا جماعة صغيرة على اليمين وعن الشمال وجاي صايح هو وإيش على رسول الله هذا قال يعني غريب لماذا إيش فما للذين كفروا يعني كان قال ما بعالها أولئك الذين كفروا جيب باتجاهك مسرعين باتجاهك يعني بيجوا بسرعة لأجل إيش؟ شوشوا عن اليمين وعن الشمال عيزين قالوا عيزين يعني إيش؟ قالوا جمع لهم بيجوا يعني كان بيجوا جماعات عن يمين النبي وعن شماله يعني انهم يقلقوه ويصجوا عليه بحيث انه لا احد يسمعه بحيث انه هو نفسه يتعب ويي ويترك هذا يعني تلاوه القران فما الذين كفروا جبالكم مهطعين اذا مهطعين يعني مسرحين مسرحين اذا بدات تقرا اسرعوا نحوه وعن اليمين وعن الشمال عزين يتوزعوا يعني جماعات صغيره كانه اليونسترو يشوشوا على رسول الله عن اليمين وعن الشمال عزين أيتمعوا كل أمريء منهم أيد خرج الجنة نعيم عندهم من فيسبوك وهم بيسجلوا هذا التصرفات العجيبة. أيتمعوا يعني بمهما أمل إن أيتمعوا كل أمريء منهم أيد خرج الجنة نعيم كلا كلا يعني إن بل يحيل بل يخس ولا يحلموا ولا يفكروا في هذا الأمر. لا يتمعوا ولا يفكروا في هذا الأمر إما إيش إن ميدخلوا الجنة. أجمعوا عندهم بعد خروجنا ربي زاد من الكفار يعني عندهم بعد ربي ولن كل من من يعني, يعني له باي ما عندك عندك عندهم ينجلس انت خلاه يقول لا غير ما يعني كان في له دي جو على هذا السأل. يعني هل هم إنهم استهدأ بهم استهدأ بهم يعني حين يقول مش مالهم ليش كذا ليش يسرعوا عند هل عندهم كذا ويسمعوا له ما في ما يعني فعل ما هو لانهم على ما هو عليه ولكن تدخل ان يكون عالم وراهن يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا ما وقالوا ربما يجيوا مابلا مثلا التفسير من السياق لأنهم كانوا يجمعوا عن اليمين وعن الشمال العزين وما يبالوا أي طمعوا كل أمرهم منهم أي يدخل الجنة أي مذهل معناه هو جميع لصف قلنا فما الذين كفروا قبلك الموطعين وإش مالهم قالوا بدهم ضرع كافرين المفروغ ما بيجي واحد صان نبي ما, ما, ما, ما هم طامعين ولا أجو أما بينكرون المفروغ ما حبي يصان النبي لا وإشتي تجنا لا غيرنا قال لك الذين كفروا ما هم جايين جاين يشير الجن ما هو مغافر ما هو مغافر وجب عندهم النبي يدخلوا الرسول يعني بعض ال مشكل هو كافر وده واضح كافر ما يعني إيش يعني مولك عنه ما ما بيبالو حين يقولوا لاذي يعني إيش يعني ينفروا عن رسول الله ويسجوه إذا ما بيبالو وعندهم يعني عندهم نبا يدخلوا الجنة هذا مع كل أمر منهم ما يدخل الجنة ثاني كلا إنا خلقناهم من ما إيش من ما يعلمون يعني كأنه الله بيقول خلا ما يمكنني يدخلوا وفيه قلنا يعني إيش رد عليهم وتخسي عليهم وزجر لهم يعني لا عاد يطمعوا لا عاد يفكروا في هذا الأمر إنهم بادخلوا الجنة ورجع يقول إنا خلقناهم يعني يعني ما بلق أنهم ذولا الكفار ذي جو يعني عندما من بق قلنا لكم الكفار كان بيقولوا إن الله قد أنا معنا في الدنيا وفكذلك بقى إيش فين علينا في الآخرة؟ يعني قلت ذكر الله هذا الأمر في آيات كثير. فقال هذا الحين عندي من بقى يدخل الآشر الجنة, الجنة يعني لأن الله قد مثلا هؤلاء الكفار مسافرين. آية مع كل أمرين منهم أن يدخل الجنة سنايم كلا يعني كأنه يقول ما أنتم إن خلقناهم مما يعلمون يعني وش ليش وش عندهم منهم؟ يعني سنايم بيفتخروا أنفسهم. حين يقولوا بعذارى الله في أيه؟ في الدنيا في يعطيناها في الآخرة يعني اندرار ذاته أهمية كبيرة أو الله. هو يعني إن الله يقول ما أعطاني الله في الدنيا الله راضي عليا فبا في الآخرة وما هو صدق كلامك يا محمد واضح فالله قال يعني ليش وش عندك النكت وش عندك إنك الآن حتى يعني تجد إن الله باي باي عليك وباي هل عندك ذاتك يعني إنها كيف؟ ما تداروش خلقتنه منه يعني يبين له انه اصلا ما هو شيء الانسان الا بعمل. اما ذاته ما هو شيء فلذا قال كلا انا خلقناهم مما يعلم والمنذين عارفين له يعني من حاجة يعني استعملنا حاجة حقيرها من ايش من المري. احنا خلقناهم من ذين انتم عارفين يعني انتم يقول يعني حاجة يعني ربما عدم ذكرها فيها تخصيص زيادة لها انتم داروش خلقتنه ربي منه فإذا ما أنتو ذاتك ما أنتو شيء إذا ما بالله بالايش بالعمل كأنه بيقول فباقي استقيم الكلام كله إذا الكافر أبيب يجي ويحاول يصد عن الذكر وعن الحج وعنده النبا يتبر إن الله ينعم عليه قال ليش وجه عندك إنك إن الله با هنا عندك إنه لجلك أن ذاتك كذا تستحق أنه ينعم مع له أنت داري, داري يعني ما تداري يعني ما ذاتك ما هي شيء أنت من شيء ما تداري وش أفلك ما دار من خلقنا يعني فيها زر ما لم ينتبه شيء يعني البشر ما هو شيء فلذا جعلها الله من شيء حقير من أجل من ما ماهين فدرو إيش دروب وما هو نفع أنت ما أنت شيء إلا إذا إلا بإيش إلا بالعمل إذا ما معكم إلا أنكم تعملوا بما جاء في الله من الله من سوء عندكم إنكم جاد لأن الله قد عنكم يعني كأنه لأجل ذاتك ما بتطيع الله ولا بسبره والله عطاك في الدنيا وتعتقد أنه بعطيك في الآخرة يعني كأن اللي الناس تستحق هذا الأمر. بيقولوا هم يستحقوا. ما أكرمنا ربي هنا الله وباكرنا في الآخرة. فقال قل إن خلقناهم يعني شيء خلقناهم هؤلاء من هذه الحاجة المعروفة. الحاجة الأشذي ما يعني الشيء الخسيس من الأش، وهو الأش الالماني فقال ان خلقناهم مما يعمل يعلمون فلا اقسم برب المشارك والمغارب اننا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. يعني قاله إذن فأقسم ما يقول لا يعني هنا مبل توكيد جاء معنا فأقسم قال الهادي بيقدرها همزها يعني افلا أقسم وجاء معنا يقسم قال إذن أقسم برب المشارك والمغارب إنا قادرون على أن نبدل خيرا منهم يعني بيقسم الله إحنا أنه قادر على أن يعني إيه يبعد هؤلاء ويبدلهم بناس أحسن منهم ربما في هذا يعني تفضل لرسول الله يعني الرسول حين يتعب منهم ويشتي الله يعني يشتي ان يؤمنوا ولا يؤمنوا هذه قال الله تبارك عن نفسك على ان يكون يعني على ها يعني جباك نفسك على ليش ليش لا يؤمنوا بيته بنفسه جار يجري الله قال لا ما انا ما من الرسول الا يبلغهم ولا اراد الله لو اراد الله ان يصلحهم يعني يجبرهم على هذا ما يشتي الله اذا الله لا يريد ان يصلح الناس جبرا والله إن الله منيج على ما محتاج قادر الله على نيج علىهم صالحين إجباراً يعني بحذاء كله مقصاد لكن ما الله أراد هذا الله أراد أن يكون كل إنسان يختار إذا بدي يختار الحد أما يعني إذا ما عليك اتركهم هكذا إحنا قادرين إن إحنا نيج صالحين والله إذا من بدي نبنيه لون كتير نس يحصل الإيمان كيف ما إذا ما الغرض إلا تكلفة هؤلاء ولا ما يعني ما ضروري يؤمنوا اصبر يعني آمنوا ولا ما آمنوا ما عليك الله يتبلغهم فلا أقسموا برب المشارقي والمغاربي إنا قادر على أن نبدل خيرا منهم لو نشتينهم يؤمنوا ضروري يؤمنوا ولا يؤمنوا نحن أمنوا نشبر نبدلهم ويجيب ناس يؤمنوا لكن ما نشتي كذا إذن على أن نبدل خيرا منهم وما نحن المسبوقين ما نفاتونا ذلك ولا منعجزنا يعني أنحنا نبعدهم ونبدل غيرهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا إذن ها هذا يؤكد هذا المعنى فدرهم يخوضوا خليهم يخوضوا في هذا عندما تسمع القرآن تتلوها القرآن جمال جمال جمال جمال نعم عندما تتلوها القرآن خليهم يخوضوا ويلعبوا ويستهدئوا ويستهدئوا ويشمعوا ما بكثبت لا تبالباً فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوحدوا لما يجي اليوم يرجع يوم القيامة خليهم يسووا كذا وهو بجع أي يوم برجع يعرفوا الحق إذن الله بيقول سنة الله ورادة الله أن يكلف الإنسان بحيث أنه يمتثل بكل باختيار رحوه لا يكون هناك أي أيش إجبار عليه إذن النبي ما عليك إلا تدعيهم ولا تحاول فيهم يعني لا تجد تقتل نفسك ولا يلا أنهم يعني, يعني ضروري يؤمنوا ولا يؤمنوا ولا بلغهم فقط ما لو تربيه أنهم يحلهم يعني لو شاء الله أنهم لا آمنوا من أمن في الأرض جميعا لكن ما الله ما يجبرهم على الإيمان الله ما بلغ يشترنا الإنسان يعني خلق الإنسان في هذا الأشي في هذا الكون وفي هذه الأرض ليعرض يعني لي وعرض عليها طريق خير وطريق شر وأراد الله أن يسرق طريق الخير باختياره أراد أن يسرق طريق الخير باختياره هو ويكرم هذا فعل ذلك ما يشتمه أنه إجبار اذا قال فذرهم يأخذوا ولعب حتى يلعبوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا هذا اليوم قال يوم يخرجون من الأجداث سراعاً حل جاعي قال يخرجون من القبور وفي سرعة يعني قبة تلبية يعني تلبية لأج لمراد الله ما عدهم ذوراك ذي ما بيبالوا ولا بي يفكروا ما بلا يجوا ويعارضوا ويشوشوا على رسول الله فقال جاء يوم القيامة يوم الحجر قال برجاعي يخرجوه هم مسرعين كأننام إلى نصب يوفيضون قال مثل حين يوم أهم حاجة في السابق ومن هذه السلسلها علم نصب يوم ايه مسرعين كل واحد يجي كانه يسبق إليها يعني بيرجع يجي بيرجع يعني يشرب تم الان اذا ما بدهم يختاروهم بيرجع يجي يوم بيفعلوا هذا اثمن عنهم بيرجع يجيهم يوم يسرعوا إلى ايه الى الداعي عندما يدعي الداعي الى ايش المحشر بيرجع يسرعوا مثل الحين بيتسابقوا بيرجع امتثلوا لكن عندما ايش لا ينفع الامتثال إلى نصبه يوفضون خاشعةً أبصارهم بيجوا وفيهم خشوع واهتمام ومراقبة وخوف الذي ما كانوا يفكروا فيه في الدنيا برجع خوف وخشوع ابصارهم باجي كأنها مفتحة عيونهم كذا وفيهم ال... خوف شديد ما عدم ذلك الذي ما بيبالوا ولا يفكروا بالآخرة حين كذب يشاهدوا خاشعةً أبصارهم ترهكم ها يعني كأنها حضرت يعني خاشعة الأبصر لا صح أنها شاخصة <تصفيق> خاشعه خاشعة يعني كأنم إيش يعني خائفة فيها الخوف الشديد ولا يعني وإيش يعني والاستسلام وذل <تصفيق> لا مدري ما خاشعة الأبصر يعني فيهم الخوف في خوف كبير ترهقهم قوم ذلها <تصفيق> وقال سره قوم قال بتقشى أم يعني عليهم ذلها ومهانة وخضوع يعني عجيب حتى إيش يعني تراكم يعني تقشى همود حلت بهم يعني ما نشتي إذن الآن خليه يتكبر خليه يسوي ما برجع يجي يوم برجع يجيك خاسئ ذليل يعني مهين وي إيش ويطبق إيش ما أراد الله ولا يجي له إيش فيها جي خاشعة أبصارهم تراكم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم